وَاِنَّمَا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا نَاقَةً وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا قَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الذجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون